ولدي ارفع رأسك عانق أرواح الشهداء وصابق واكتب للأقصى مرسالا جاء جنود الحق فيالق بجهادي بهدير سلاحي بعبير دمائي وجراحي آيات العز كتبناها في الدرج وأرض التفاحي بعبير دمائي وجراحي أيات العز كتبناها في الدرج وأرض الدفاحي جهادي لحدي سلاحي بعبير دمائي وجراحي أيات العز كتبناها في الدرج وأرض الدفاحي قائدنا يا شيخ صلاح للجنه تسم الارواح قائدنا يا شيخ صلاح للجنه تسم الارواح سنحيل دماغكم زلزالا سنحيل دماغكم زلزالا بالعادي كي ما ينزل محمود الريف يتفنى يخطف جنديا آذانا محمود يخطف جنديا آذانا لا تهنوا فالقيد سيكسر لا تهنو فالقيد سيكسر لن ننساكم يا أسرانا لن ننساكم يا أسرانا هشام شرارا يقصف شدق ويد رحمة من يقذف ذاك هشام شرارا يقصف شدق ويد رحمة من يقذف يا أحمد صفد نادتنا يا أحمد صفد نادتنا لبئها بالمدح Vagy a szív a baki, vagy a keluk Muhammadonáda, vagy بالمدفع ضرب الفجار يا جبل الريس أخبرنا يا جبل الريس أخبرنا عن جند عاشوا أبرار أخبرنا أنت وفي قنن في قصف تفنن أخبرنا أنت وفي في قصف الأوغاد تفنن أجناد القسام أسود أجناد القسام أسود أبشر يا أقصى لا تحزن أبشر يا أقصى لا تحزن جراده لم تعرف في الحق هوادة أنت محمد يا ابن جراده لم تعرف في الحق هوادة صوب برمي كفي إحكامين صوب برمي كفي إحكامين يا محمود يا ابن حماده أبشر أحمد يا حداد سنا ردو الباغي بعينات أبشر أحمد ويا حداد سنا ردو الباغي بعينات ذك محمد أبو حصيرة ذك محمد أبو حصيرة يحمل إخوته كجوان يحمل إخوته كجوان وهبت روحك مهر القدس يا أشرف عائلة الإسّي وهبت روحك مهر القدس مصطفى يا صباغ ترابي مصطفى يا ترابي بالدم تكتبهني نفسي شهدا جسر النصري أنتم فينا مثل البدر شهدانا يا جسر النصر أنتم فينا مثل البدري بهداكم سارت أجيال بهداكم سارت أجيال يا عزما في دمنا يسري يا, يا عزما في دمنا